بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الا يهديره واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم بسنيما الكثيرا اللهم علمنا اللهم علمنا اللهم علمنا ما يا رب العالمين اللهم علمنا ديننا اللهم ز �منا الفقه في الدين اللهم زعنا الفقه في الدين اللهم نصرنا في الصالحين واجعل لسان الصدق للآخرين وجعلنا من ورثات جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثات جنة النعيم. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا تقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبة ثوابا نصوح وتردًا قبل الموت وراحة عين من الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعافين من الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ثم أما بعد أحبي السلام عليكم أحمد الله وأكمل اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الله مجمع من أهل القرآن وخاصية بمن هم وخاصة برحمن الرحمن الله مجمع به مع الملائكة الصفر الكرام البرة يا العالمين نقرأ النهار ده إن شاء الله العشرة ثانين أو إحنا نسيا حصة ما تيسر نا؟, نا. نا أنت عالق الصفحة يصير كذي زي ما قلت صيب صيب خلاص إن شاء الله حاجة أعوذ بالله إذا عالق في الاستعازة بناتشين نقرأ بدون بدون تكلم غير بدون تكلم شوفي الاستعازة بنقرأ هالزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضع نقاط فهميها جيداً. افهمي ان الفتحة ما تسمح فتحة الا لو حسيتي من فكك من والفك من هنا من الداخل مش من الخارج مش بالله اللي بتعمل الله وتفتح تبعي الصنم عن بعضها فقط أبداً. الفتحة من الفك من الداخل. شوف وانا بقرأ الفاتحة ازاي؟ اعوذ اه باش تحسنين دا ويحسنين عن بعض الفاتحة اعوذ بالله لا شوف اعوذ بالله من الشيطان I need a A. AUS-b morally اجلهم بالخير لا قضى الىهم اجلهم ولهم الله لو أنت أكثرك معصوت لك فيها وتدين الناس الناس هذا المظهر اللي القراءة أفضل من القراءة لأن فيها فيها يقرأ الناس الناس يقرأ الناس يقرأ عشان نقرأ نحفظ نسأح بنقرأها هكذا ولو يعدل الله لنا الشر يعذلهم. Och aldrig i as Men vill inte shirt Oh. För att vi skulle لو انا اقرأت حرف الضاد يقولي اللي انت اقرأوا لده ساكنة كده أب أب كانت تقولي عرض صفة كون أب غر يعضب ساكنة ثم ضغ مضمومة ثم رأس ساكنة ثم رأس مضمومة أرضى حركات التعمليون كيف تقرأيها؟ أب غر أب أب غر أب غر L ون L ون اضطروا لا شو كانوا كمان في قدام L ون اضطروا فجأة ريحه الاول دا يقوم L ون اضطروا لنفكر ودي لو حاطه الصوره في التليفون هتعرفي ان انت ما رجعتيش اللي قدامك ما اركبتش ما رجعتيش الصوت مختلف في بناتنا. حسناً، هي الصحتين محاكة بينها. شوف البقرة الجاي أض. خلاص ض. أول كارخة وجمع. أض. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ضر. ورم اعترن دهانا في دعان في عندك كلمه تحداني ازاي بتفرق الحرف دهانا دهانا دهانا الدعاء امعان في امعان ايعه يعان عان دعانا دعانا الصوت بيتصعب منها دعانا دعانا دعانا لذن به أو قاعدا أو قائما دعانا عندك عندك نمو بحث بعدك كده ألف دعاء انت لو عندك إنسان واحدة اثنها عائشة يقولها يعيش ازاي؟ يا عائشة يا عائشة يا عائشة يا عائشة عادل يا عادل وليس عاد ما تقوليش يا عائشة يا عادل انت لما مجلسي قلت دعانا انت دعاء هي دعاء دعاء أو <تصفيق> قال النص <تصفيق> الاخر <تصفيق> فلما كشفنا عنه درهم مرك اللم يدعنا فلما <تصفيق> كشفنا عنه درهم مرك اللم يدعنا اللم يدعنا الى كَهَلْ أَمْ يَدْعُنَا تِعْقُرْنِكَ شوفوا لما جيتوا قرأتوا دُرٍ قلتوا دُر دُرٍ خطأ صوتوا خطأ ليه؟ لأن عندك دلوقتي راء مكسورة منوانة مكسورة الراء المنوانة المكسورة هم رائين والاثنين الرقيقتين منفاش تقولي دُرٍ لِن لا تقولي دُر دُرٍ لِن دور دور دور دور لا دور زي تقرأيها اقرأها مرة كألم يدعونا مرة ثانية كألم يدعونا كذالك زين للمصرفين ما كانوا يعملون كذلك زُّيِّنَا فِي الْمُسْرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شوفيس شايفة صوت الكفرة وانا سمع بعضكم بي يقرأ كده دول ايه كَذَلِكَ لِكَ لِي وزُّيِّنَا زُّيِّنَا زُّيِّنَا كم خطأ؟ ليل مُسْرِيتو الليل مُسْلِيل ليل خطأ كل دي أخطاء في الكفرة كذلك زينا للمصرفين ما كانوا يعملون كذلك زينا للمصرفين ما كانوا يعملون خذتي بال البنات اللي دايما عندهم الكسرة ضعيفة افتحي الكاف لفوق كاف ذ. يشوفين كذلك كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زينا سيفين بقى جميل زي بتحفظ الكسر والضم. ولا قد أهلكن القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم جاءتهم. ولا قد أهلكن القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم فيهش قلقله في اللام بيقول ولا قد اه مش اهلكنا ما بقلقش الهاء ولا اللام وقال ده فقط ولا قد اهلكنا بقصص الحفشه دي بقصصته اولا ولا قد اهلكن القرون من قبلكم لم نذ ولم وجاءت Nåväl, mina breda, nåväl, vajad. Vajade. Vajade. Vajade. لا يتخلي بالك تولي وصلهم بالبينات تولي وصلهم كل شعريت مضمومة لا إسأل غل ما تبى الشايفها مضمومة أبدا وروسو يفصل بين الراء والسين واللام والهاء كل دي فيها ضمة ورسلهم بالبيانات البينات وروصلهم عندما أقرأ البيانات غل ما أقرأها بالبيانات بال, بال, بال معظمكم بقرأها بال هي ليست بل هي ذيك كسر ذي بل بل بينات بل بينات وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمن مع سمي الكسر كسر إلى الفكث الفك السفلي والفتح فتح إلى فتح فكيني والضم ضم إلى ضم الشفتين وما كانوا ليؤمنوا. طبائي تلات طلوع دو. كذلك نجذِ القوم المجرمين. كذلك نجذِ القوم المجرمين. ما سمي الفتح فتح للفتح فكاني. كذا وسطن مذ مدى... لا كذلك نجيز القوم المجرمين كذلك نجيز القوم المجرمين وما تمنى الكسر الكسر إلا بكسر فك السقفي نجيز هَذِهِ لِقَوْمٍ مُجْرِمِينَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مُجْرِمِينَ يعني جميل ازاي مجرد ما حققوا تلقى وعيدهم ثم جعلناكم خَلَائِفَ في الأرض من بعدهم ثم جعلناهم قرين من قوم من نادين بورك كيف تعملون من نادين بورك كيف تعملون <تصفيق> وإذا تد... ما سمي الضم ضم إلا بضم الشفتين الفتح وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا تِنْقَالِ وَإِذَا تُتْلَى آياتنا عندك فتحة فتحة الياء ما تقولش بعضكم بعضوكوش البسيطة شايفو الياء الياء آياتنا بينات قال الذين لا يرجون آياتنا بينات قال الذين قال الفتحة قال احش في الصوت ما طلعت في الفتحة قال الذين ال왔ين والصوت بينا قال الذين لا يعجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا قال الذين لا يعرك ون غير هذا غير هذا غير ريت بين مخرج الراء والها غير هذا غير هذا الراء تاء مبسوره رقيقة رقيقه و الغنفخ والغنفقم اي ري هذا غير هذا لا أقرأها غير ريت خطا ما سمي الكسر كسر فتيل صوفي الرأي دقيقة والعين مفخمة وفتح غير هذا غير هذا غير هذا أو بدل غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن تابعوا إلا ما يوحى إلي، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، ان اتبع الا ماي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم نضيم <تصفيق> ارحمني يا رب وان اخفي في عذاب يوم عظيم. ولَو شَاءَ الله ماتَ لَوْتُهُ عليكم وَلَا أدرَكُمْ بِهِ. ولَو شَاءَ الله ما فقد لبثت فيكم عمراً قبلي. فقد لبثت فيكم عمراً قبلي. فقد لبثت فيكم عمراً قبلي. تبيكم <تصفيق> عمرا من قبله عمرا ما اخرج العين ما اخرج المين قولي اثنين ما اقوم عمرا من قبله عمرا من قبله أفلا نأخذ كده عند الايه يا بنات إن شاء الله الايه 16 وناخد من الاول احنا وقفنا في الشرح عند الايه كام بنكمل خدنا عامه لسه إن شاء الله نبتدي من الاول طيب هنبتدي هو النهارده الشمال ولا ايه خلي بالك واحنا بنتكلم عن دايما لما يجي كتابوتي والقران كل مستوي لبعض يا بنات اخر الصورة مرتبطه بأول الصورة اللي ودي من ضمن اعجاز القرآن العظيم سبحان الله يعني النهارده ان شاء الله عايزين نجيب لكم كنايه كمان اعجاز اللي هو السمع بنجيب لكم ان شاء الله في الاثاثه الماضيه قلتوا عايزين ليه الجا دايما السمع ده قبل البصر لكم اعجاز فيها قبل العلماء واحفادهم بفضل الله عز وجل دائما لما اقرا التائت على يقين ان القرآن كله كله على اتصال ببعضه وكله يوضح بعضه بعض وبعض. وكل سبحان الله وكل يفسر بعضه البعض زي خير ما تفسري بهاء تفسر باء ما يفسر ولا يضاد بعضه بعض بل ويؤكد بعضه بعض ويصدق بعضه بعض لو جاء إنسان جاهل وقالك ده بيقول الآية كذا إعلامي أن أن أن الذي يقرأ هذا القول هو الذي لا يعي ولا يفهم لأن القرآن لا يوجد فيه أبدا ما يضاد بعضه بعض قالت المناسبات في الصورة قالت المناسبات في الصورة في ماذا؟ المناسبة في مطلع صورة هذه الصورة وخدمة صورة براع شاهدوا العلماء اليوم مطلع صورة يشترك يشترك مع خدمة صورة براع التوبة في حاليا عن خاتل النبي الأنبياء والمسلمين هو نامت النبي انتهت صورة براع بأي يا بنات؟ فقد جاء لكم رفول من أن سوشكم عادين ما حريص عليكم بالنسبة رؤيت الله فإن تولوا لكم حسي يبارك لا إله إلا هم عليه توكلت وهو رب كل عرش العظيم بأحد الصور ولذلك أجلت أنها مصلحة صورة مصر فنبالك بأم مصلحة صورة مصر أكان الناس عزفا أن أوحينا رجل من منهم أن أمنت للناس تذكر هنا تلقت هنا. بذكر إثنين بأخذ من بذكر رسول وتلقت بذكر رسول. <تصفيق> بذكر أي برضو. نعم. وتلقت. وقال هناك على بيقول بعض الناس أنفسهم أنا من هذا ولا أنا. من هذا علاقة علاقة المنسوبين. ما طلعت جوز. وأنا قدام الصور. صور أعرفها إثنين فراء. حيث يقول لما قدم في أول آراء الحث على الله بنصيحة بالكتاب وقرأ يفهم الأفظاع اللي هي إيه مش معلش هو مفيش مكيفات في المدرسة هنا ها ف... هي بالنسبة لنا يا بنات أهم حاجة إن هي الجزء الأول ده اللي هو يعني التلفزيون الأولاني ده اللي هو مطلع صورة ااا اللي هو مطلع صورة نهائى صورة ااا براءة وصورة خليك معه حل. حلو هاتف هاتف غير صغير و. لهي صورة براءة وبداية صورة كذا بيكلم عن الرسول وبيكلم عن أيه. أنا أقول وبدأت أوضح. المناسبة لاسم الصورة اللي شو راح اسم الصورة الصور زي ما قلت لكم ناس يونس. وكم فيها قصة زكاة قصة يونس في الصورة دي في أي أي قل ربنا سبحانه وتعالى في أي صورة أي أي صورة فيها قصة يونس في أي صورة دي. أنا سمعت بعد كلام كله رغلي فيه. مش عارف انا سامعه كده لا لولا كانت قريه امنه فدعها الى انها الا قوم يؤمنوا اما كشخص عايش مع عاد الخير في الحياه الدنيا كانت في اي صد حاجه عجيبه جدا ان كل القرى كذبوا الرسول وما رجعوش شوفي قاموا نوط كذبوا الرسول انزل عليهم رب سيده الثمانه على زيت لحد ما جمدهم الملائكه وأوس وتوعد عليهم ربهم نبيهم عاد يقولون لي هؤلاء هؤلاء نائمون الله فتقم ولا تهزني في ضيفي عليه سيدنا المجد... شوف التوعد عاد يقولون بنات القراء بقى... ديقول لا الدكتور يحللهم بالحالات ليه ماذا لا يروحون يصدر... الزكورة من العلميين يبدأوا الزكورة الفحشة الفحشة فعلى آخر لحظة لآخر لحظة هم ما يروحوا يدعون أي الرحمة مودة المادة... لكن... أبوا تمام عشان كده تلك الأمر من السماء إنهم ولا يرتفت منكم أحد إلا أمرأة إنهم مصبونا الرأس صباح إنهم عدوا بالصبح هل ليس الصبح, الصبح بقريم؟ دل أبوا أبوا في كل الرسوم كل الرسوم لما تيجي مثلاً إيه؟ بالنسبة اللي هي ثموت قوموا صالح طب ما تعقلوش ناقة هذه الناقة آية تتكلم فلا ترسوها بسهود لا أقولكم عدوة أي يوم عظيم أبوا أبوا هي ليه طلبوا مننا ناقة لها شرب 10 ولم يشرب يوم المعركه هم هي طلبوها هنروح احنا نطلع الصخره دي من الجبل ده عايزين ناقه شوفي احنا السنه بنكون يا بنات يطلب شيء بعينه ولما يأتيه الشيء اللي بعينه ده يتعالى ويعترض ويحادي الله وينقض أمر الله هم عايزين ناقة من هنا وعايزينها عشرة انتم بالصوره اللي معايا ده فبدل ما يزداد ايمانهم دايما كده الازداد لما <ت palmitting> يديله ربنا النعم ويكونش معاه فقد النعم يغرى كان يغرى <تضأ ل wygląda باعد> إن إلى ربك الرجاء ولذلك داب بنقول طب سبحان الله عاد وعاد لما هم ربنا سبحانه وتعالى أمرهم لما شوف بقى في في قالوا ماذا قررتم تصلون على اليوم ايه او ماذا اشعر ان عذاب ربنا سبحانه وتعالى بره. صرحاً لكن لما شافوا الريح كان بيقولوا إيه مضيح. هذا عارض المدرم كمان يشوفوا الاستكدار يعني تشوفوا المديس والإمرأة يعني أخسان عليهم يحفر أو مصررة لما شوف الريح كده في السامة أو التراب الأصغر ده الناس تقول إيه آه جوش ما يخمسين شوية بس ده اللي يستعيزوا بالله تائب بالله كان نبيل لما راى هذا الجو الاصفر تنفذ بالله ويخاف ويلا اثر الان في وجهه خشيا ان هذا العذاب هم بقى اتكلموا قال لما كانوا بيح قالوا ها ريح معال ولا لا بشوف ربنا ينزل علينا عذاب ده الريح ده ده اللي لنا عذاب قالوا احنا استعش تطيعنا هذا العذاب ان تطيعنا اه قال طب خلاص لما راوا الريح عارض قال قال هذا عارض هذا اللي قادمنا بالمطن بل هو مستعزال الظلمين ريح ومستعزال الظلمين تدمر كل شيء من الأمهال اطراح صح ولا يورد كل نبيه كل نبي، قوم لآخر محظة عشان كده ربنا بينزر أهل مهجة كلهم خلبيا الآية العجيبة اللي كانت في هذه السوق إن قوم ينص فلولا كانت طلية الانت نفعها الإيمان سبحانه ربنا سبحانه وتعالى عزيز يبتني أمت بالعذاب وبالفتن، وبالبلايا وبالأمراض، وبالنحن تعرفوا ليه؟ حتى نرجع إلى الله عز وجل كل الأمة. كل, الأمة. كل الأمة ترجع إلى الله عز وجل بأن الأمة باعدة باعدة مهد شديدة عن الله عز وجل فأصبح فيه من الأيام عندما تقرأ الإسلام في الإسلام تقرأ سيرة هذه الأمة المسلمة سيرة العاطرة عز وجل. الملائكه كنت عايزه عايز كده تعالي كده خليله كده بتيكي كده كثيره وقرايه فتحان فتح كذا فتح حكايه ولذا يغفر لهم يا نهار والله لو عرف أن هناك علوش أن هناك يعني عدوهم والله كانوا مش عارفه ارفعته بالاستحاق ايه القوه دي ده قوه قدين ولذلك كنا اقوياء بالله فمن الله علينا الملائكه لما تظن لما تضل اصبحنا اذله وبعدنا عن الله عن فلا يظهر تفسير في الأبتنبال والمحن يبهش تفسير في الأبتنبال والمحن المعين إذا كان لدينا جديد أن يقوم بغضر الذي يعني لعلّهم أربع الجنشة يرجعون الله صحيح لذلك أقول لنا المناسبة لإسم السورة فيها مكتبت الآية نحن إسم السورة الحرام أنا مجيخ الله ربما كان قد أنزر قوناه قبل كل بقية الأنبياء بيه التوحيد والإيمان برسول العقيدة الأعقائد هو التوحيد ففي الصورة اثبات أن القرآن من عند الله لما اشتمر عنه هل القرآن من الحكمة موجودة في هذه الصورة في غيرها لأن غيره والذي يقدر على شيء من ذلك فذلك بل أنه واحد في النبي لا شريفة كل يوت واحد كل نبي به آتي بالتوحيد لم يأتي نبي إلا لأمر الرحيم الماتي بالتوحيد ودليل أن ما هاجل القرآن من عند الله دليل قصة قوليونوكس بأنه من أمان وحيد ذلك فهذا عند البلاء ولكن كان هذا ايه كان عندي كانت الايه اللي تتلخص فدلنا قطعا على ان الايه والله الذي امامي ودل ذلك على ان عذاب الامم من الامم اللي هو عند الله ايضا بروفين ده دلنا ان نصب عند الامم كان من عند من بسبب الكفرين اللي في الحلقه النقطه الثالثه في المناسبه بين مطلع الصوره وختمها مطلع الصوره خلي مطلع الصوره كرا ترابط دايما الصوره بنطلعها واخرها آه. هنا يقول العلماء أن هناك ترابط في السياق التوراية بين مطلعنا واختامنا في المطلع يقول هنا ربي أكامل من الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل من المأنذر الناس نفسنا مستعجبين وفي الاختام واتبع ما يوحا إليك واصبر حتى يحكم الله ورخيهم يعني بالضبط يقول لهم أن الناس مستعجبين لهم ونزل عليهم من محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم أخذيه برد شوية ومعنى حالي أنتي كمان خير وبعد كده مش تسرق من رحمك نعم لا خير يعني طلعتي شو تسرق من الحقي ممتلك عشان أقولك السر يعني اللي كده تروي بالواضي تحط في الجينجين فشلوا <جين> ممتلك <مشارو> الكلام فكنا في الحديث في كلام خليني أقول إيه الم الواحد في البداية والنهاية واحد الناس مستعجبين إنه هو دراعين رسول صلى الله الناس ليه تيجي النبي محمد صلى الله الناس زينو تيجي النبي محمد سبحان الله الناس زينو ليه نبي طبق ليه حقد على رسول الله ليه حقد على النبي صلى الله عليه وسلم ليه هم لان حقدوا على رسول الله مش عندهم لانهم ان تنقل أن تنقل هذه الامانه لغيرهم كان الامر شديد كده لذلك كان ذلك بسبب الكبر وبسبب الحسد وما هذه الصفتين لبنت الكبر والحسد صفات ابليس اللعين ما سجد ابليس اللعين لآدم ما سجد أجدي سبعين من آدم إلا كبراً وحسن الكبر قال أنا خير منها ولم اعتبرت نفسك خير من غيرك بمدى كبر فنفسك عن توقف أنا خلقتني من الناس وخلقتهم فأبدأ يكبر وكمالي وسبحان الله فلم يصبب ولذلك ما اجتمع صفاتين دول في خيارات كبر والحسن إلا ما كان فيه صفات مدنيسية ما في الله نعلم ثاني رونا عضيت الواحد لا تتحرك من ذلك الحمد. خبير؟ خلاص المناسبة بين مضمون الصورة ومضمون ما قبلها هناك بعض الثلاثة ومضمون مضمون كل صورة براعة والموضوع منها أقول لك بالصورة السبب منها أن هناك براعة بياناً لما يقوله المناسبون عند نزول صورة من القرآن في قوله وإذا في سورة في وإذا أمثلت سورة أن آمن الله وزاريه مع رسوله سائلنا ومعطوضه وقالوا يارنا وقالوا لنا نقوم مع القاعدين هذا يعني يمكنك سورة توقع في السورة فيها تأكيد لبعض الأيات تؤكد بعضها ومعضها قليل من هذه الآية أمثل في سورة الطوب أيضا وإذا ما أمثلت من سورة منهم من يقول أن تزالت هذه الإيمانا في الأخذة فأما الذين آمنوا فزالت وهم ونحن بسرور التوعي أما في سورة 2 فقررت في أكثار أن يقولوا نشتراح برضو بالتوعي في بعض سورة بعضها أن يقولوا نشتراح قل فألقوا في سورة وَلَعَنَ نِسَاءَ الطَّاغُوتِ مِنْ دُونِ الْمَلَائِكَةِ كُنْتُمْ وَزَيْفَ تَكَلَّمَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا وَإِذَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَّا قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْلَىٰ بِالْقُرْآنِ سُبْحَانَهُ وَعَلَىٰ مِشَاعِدِهِمْ مش, مش راضيين بيه هو مش سبحان <تصفيق> <تصفيق> وأيضاً في الأولى زمن المنافقين بعد بالتوبة والتفكير قطرون بلافة قولي طول ربي سبحانه وتعالى أَوَلَا يَرَوْنَا أَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كِلَّ عَالِينَ نَوْرَةً أَوْ مَرَتَيْنِ كِنَّ لَا يَتُلُّونَ وَلَا مُنْ يَتَسْتَرُونَ طول ربي, ربي سبحانه وتعالى من يصيب الثلاث بقول ربي سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضوء دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنده الله مرة فألم يدعونا إلى بقر المسك سبحان الله ينسى مشكلة مثلاً <تصفيق> يجيله الدراء يفتكر ربنا وأول ما يرفع عنه البلاء إنسى الله يجيله حال كثير من الناس إذا أقول هيكل النصوص هذه الآيات تقر هذه الايات نفس المعاني بنقول سبحان الله القرآن كله ما فيش ما فيش كلام يؤكد ودليل هذه الايات كل آية تأتيك بتؤكد بعضها بعض زيء شوفوا ترسل القرآن في هذه الآيات قل ربي أَلِنَا الْمَرَاءِ الْبَعْضَ شايف الفتح بتلك اللام البفتح إزاي اللام برضو بقرأ باتي لغة دنيا على قراءة صحيحة ألف ل ز ح حر... كم حركة الوقت ست حركات لأنها من من قولي ناقصة على نطقها ألف لام را را, را. ويجب أن يكون هناك أجلًا لازم أقول الشراء يتسر أرام تسر ماذا تعني هذه الصورة التي تحب أحرف الموجودة المقطعة في أوابع الصورة؟ الآن العلمائل مع ذكرت الأحرف هذه أخواتي سيرا جدًا لكن أكثر قول يصل إلى إجماعهم وهو أنه حرف تحدي أجل. إن في القرآن من من الأحرف دي. وربنا سبحانه وتعالى قال لهم فأتوا بسورة النساء. وقال لهم فأتوا بعشر سورة النساء. بنص دقيق. وقال إنه لن يأتوا بي. ولو كان بعضهم بعض غيره بعض لن يأتوا بعيرا. بشيء ضروري. ربي لو كان هذا القرآن ليتمرين للآخر. فالقرآن لو أن فيه اختلاف كثير ولا لا لا هم ربنا سبحانه وتعالى لما تحداهم لو كان عندهم الصدق. لا طبعا نحن جبنا الآيات مصر حتى لما جروم الكاذبين منهم يجيبوا الآيات جابوا آيات ايه؟ الفيل والضبطعة نقطة يالضبطعة نقطة نقطة نقطة اللي هم سيلمة الكاذبة هم كل حاجات النبيبة جدا في عمل هو بالنسبان لهم حاجة قصيدة عشان أنك القلب للنبي سوف يأخذ نص وانا كأنه يقصر ايه؟ يديني الى نصفيني فقال له مش مشكلة انت تبقى في مكان وانا في مكان مش يعني أسمه الأمة الى ايه؟ ف... وكانت قصائده الكاذبة التي تؤكد أنه كاذب لأن القرآن زيارتك مع كل الإستماعات مضب وكل القرآن مضب لكن ما زدت به سماعا إلا أن تكون ساعدت لذلك هنا هذين آيات هذين يقول العلماء هذين يقولون العلماء هذه يقولون أنه لا في سور القرآن الكريم ذكروا علماء أقوان الفلسية تدريكم بنا على صراع القرآن ولا تنقضي اعجبه مين دهت بعض النصين قالوا ان انها اسرار القران لأ الف لام را الحروف المقطعه دي من اسرار القران محدش يعرفها حتى ان بعضهم قالوا مجموعها نص حكيم قاطع له سر له سر, سر. نص حكيم راض له سر لما جمعوا الحروف كده لهم مجموعه كده سبحان الله قالوا ان نص حكيم قاطع له ده اللي حشينها والجلال قالوا كده لكن ايا كان هي حروف إحجاني فيه الحروف في الحجوي نص حكيم قاطع له سر <تصفح> نص حكيم قاطع له سر إجمعي كل الحروف المقطعة <تصفح> آه. فألوا ليها وأيا كان ألك سأقول لكم بذلك بعض المفسرين أن أخبركم نحن من خلال هناك حرارة التي تأثر منها رفضية أين في أي فهي من المتشابه الذي أصدر عليه العرب قبل هو الذي أنزل عربي المؤرح أم و أم و أم و أم و أم و أسعى المتشابه فأما الذين في قلوبهم ذيهم فيمتدعون ما تشابه ذيهم باستغاء العثمة باستغاء العثمة و باستغاء تأوليه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ من عِنْدِ رَبِّنَا آمَنَ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَتَلَقَّوْنَ إِلَّا أَحَادِيثَ قُلْ فَمَ لَكُمْ بَلْ تَقْصُرُونَ عَنِ الرَّسُولِ فَتَقْصُرُونَ عَنِ اللي بيعرف اللي بيحس بالقرآن وجماله ولذلك اللي يحسوا بالقرآن لو لا قلب يشعر بالقرآن يستشعره أعرفي أن ذلك فضل الله يشاء وتضمن <تصفيق> علي وعليك العلم وجعلني وإياكم من الرسخين يا رب ولذلك كذا في الحكمة هنا جاء أول الصورة تهديه السامع قالوا برضي بالقالف لام عشان تقالوا يقول لي سمع الثالث فوق هنا في أمور شديدة وقيل انها تبيها يستمع الى ما يطلع عليه بعدها لاجل العنايه بالبهم لين عليه حتى لا يفوت شيء مما مما يسمع تقول بنت تقرأ القرآن إلا من القى السمع وجا وهو ايه وهو شهيب يعني قلب حاضر هو ده اللي بيرتفع بيه كتاب الله قلنا وعلى هذا خلينا نقول يعني من هنا خط الترجيه التي تدخل على اسم الاشاره اهو الا يعني يعتبر حروف تنبيه و أرضى حالي كما ذكر لبيان أنجاز القرآن فمن هذه الحروف و أمسانها كتاب الله قرآن كله ليس أحرف اللغة العربية فأحد منها تتعلم كتاب الله الحكيم الذي يمكن أن يكون الله قد أحد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الحروف و تناول أيديهم طب ما أنت الحروف قدامكم؟ طب عملوا كتابة هم في قطة أطفال و كانوا أهل بلاغة و هي تحدي يأتي لما تيكي تحدي ربي يتحدهم ربي و هم أهل بلاغة طيب سبحان الله حتى في عيسى أهل طب عندهم طب بنقول ما عندكم الاحد وربنا سبحانه وتعالى عشان يعلموا انه من عند الله سبحانه ولو كان من عند غير الله الكتاب الحكيم اي كلام احنا بنقرا في كده تلك آيات الكتاب الحكيم مش كده وصف كتاب رب سبحانه لوصف القران بالحكيم لا ياتي الباطل طبعا لا ياتي الباطل انا الحكم كل ايات القران والآيات حاضرة في كل آيات القرآن كل صورة اجتمع على حقائق عجيبة تحتدي بها ويعتد بها قلب كل آية من آيات القرآن مستذئب سبحان الله زي تجدي بعض أهل العلم بعض العلماء في بعض في حتى اللي كانوا كافرين تجدي دخل الإسلام من آيات القرآن من آيات القرآن دخل مستذئب من آيات القرآن سبحان الله العظيم اجتمع الحقائق ثانية ويتوجه بها إلى الحق فهو حكيم لا يخاطر البشر بما يخاطر لمن يخاطر حكيم ليه؟ كل واحد يقرأه خطر يا فقير أسر يا مريض أسر يا غني التقنان يا عبد التقنان يا, صا يا صابر أبشر يا مجسد ربنا يحب يحب الورسيين يعني يخاطر كل من في الكون بما يناسب، ذلك سبحانه الله نقول نذكر حقائق نالك للبشرين لكل هذه حقائق علمية يجي واحد فعل من اجنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش عنده على التشله الحاجات الايه ولا السونار ما و... عندوش السونار مش كده ما عندوش كده بيشوف المراحل الجنين وكذا وكذا شوفي كده سبحانك يا رب العالمين لما تيجي تشوفي مراحل مثلا علم الاجني وتشوفي تجرب الجنين وتقولي و... وتقولي بعض الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ثاني فتب علي أنه إيه منذب أنه إيه ضرد التهدير على اله سعيد ولذلك ما حتيك تشوفي سبحان الله لما تشوف بعض الناس تجادل في إيه تجادل بغاية عينه الذي تجادل بالباطل في صفحة دي الحق يجادلون بالباطل اللي يضحينه ودي الحق الحق واضح كاليه زي الشمس هل نستطيع استطيع أن نطل شعاع الشمس يعمليه بيدي الكبر لو ما حتيك يدي الكبر هذه قدرة نعيش أفراعي الشمس لا أخمانشي وكذلك هذا الشعاع في القرآن الكريم. ما هو موقف الكافر والشواذ؟ لن يسقط عن صدر شعاعه أبدا ولا نوره. نور ساطع على كل كله ولو كره الكذب ولو كره الوثن. ولذلك ما يقول سبحانه الله في حكيم أن الغافل بشر ينصبهم ويذهب ويذهب حقائق نبي مصداقية بكل إيه ويذهب كنت متأقرا كما ذكرت لكم في الختام. في الختام كان فيه دكتور عالم من علماء الغرب يعني كان يقاطع في الختام. وكان لما يقولون الدين الإسلامي بيقول لا الختان هو المفروض الإنسان يختتم وإن الختان ده بيجيب أمراض وكذا وكذا وكذا سبحان الله تناعشنا به كان يقول الدين هذا الدين مش عارف يتأخر ورجعية وكذا وكذا ابتدى يعمل أبحاث على على الأنبياء أول ما دخل الدين الإسلامي بالختان بفضل الختان بفضل الختان في الرجل وأنه أمراض كثيرة جدا جدا, جدا فكان هذا الرجل من من دخل الإسلام بالأبحاث التي نجريها على الأمراض التي تحدث وهي كل ما أحدثت. إنه من السنة أن الإنسان هو هذا الدين يدعو له كبر حاجات كثيرة. وقام ربي سبحانه وتعالى في المحيط. يسألونك عن المحيط وهو أَنَا. تعتمد النساء المحيط ولا. لا يرون حتى. فطبيعي طبيعي لو حصل. توجد الأمراض التي تحت تحت <تصفيق> أستاذ هذا الأمر وأشياء كثيرة جدا جدا جدا سبحان رب العرش العظيم ولما تيجي سبحان الله في في الرحم عندما نقول سبحان الله في الرحم والمطفى والعلقة والمطغر مخلقة وغير مخلقة نقول في الأحلام أنا جاء إلى أجنب إيه. ثم نقول لكم ضرق ثم نقول لكم بطفلة. ثم لا تكونوا جاءوا فتولى سبحانه كل اوت او تبني عندكم ومنكم من قرب يومكم مي لا يعلم حاله من المي سبحان عبد العشر اعطيني احبائي ايات ما أوي أوي أوي من الذي قصر داء امرنا او او او يجعن يشاء يشاء يخبر ما شاء او يرغب او او ايه يهب المي شاء هو يعب ما شاء ما شاء دلوقتي خلاص بقى كله كله وزيك إن شاء الله يأتي يوم يسود الاسمز العروف بس كما هو نفتح قلوبه عدد من الله محكولي يا حجم أكان للناس عزرا أو حين منهم أنزل للناس من خراضي سبحانه وتعالى نقول ماذا يعنيه في قام ربي أن أنزل الناس ورش الذين أعملوا أن لو كان مصدق الإن لربيه بقائر جادرون إن هذا الباحير المبين شوفوا انظروا في قول ربما سبحانه وتعالى عملت كويسو الامتحاد؟ الدعاء ده وصل يعني ان شاء الله وصلوا لي باقي وراء همين يا ساعة ربي قول انا سبقل بشر المسلم بشر المؤمن ابشري يا ايتو هالمؤمن ابشري ابشري, مش ب... أبشري بحاجة يعني باقية دائمة ابشري مش بحاجة جالك في الدنيا وزيلة مش اتخذيها معاكي أبشري بقلم الصدق عند ربهم. هنا البشر وجبت من السماء. وبشر الذين أنمو أن لهم قلم صدق عند ربهم. قال جابوهم إن هذا القلم صدق. قلم صدق أي سبق صدق. منزيل رحيع عرشا من الله. الله <تصفيق> سبحانه وتعالى كان أمر عديد الناس انزال وحي بالقرآن على رب منهم. منهم منهم عاش فيهم صادق أمين رسول صل الله عليه وسلم. عاش سبحانه وتعالى جاي من أظهر بين أظهرهم من أنفسهم عشان يعرفوا إنه هو من أنفسهم أو منهم عم. يعني من جرأتهم ومنهم ومن و من بيئتهم وعشيرتهم من من من كلامه عشان يعرفوا إن الرجل ذا لكن عنده علم ولا كان بيذهب ويعتني ولا كان بيتعلم ولا كان بيجلس في حلقات ولا كان بيطلع يأتي لذلك سبحانه رب العرش ربنا يمكن قال رب سبحانه وتعالى فلما عجيت عليهم شدة العمد والكذب قصده يقول رب سبحانه وتعالى أكن أول عجيز عليهم كل واحد من أربعة مين ربي ويبشر للمين أنا لا ينزق بل ما هو يعني تبشير إنذار وبشارة الإنذار لمين؟ الكاتر والبشارة لمين؟ إنه إن الله ورسل أنا لم أجر بحثنا بما قدّم المعنى صلى الله فلما أتهم رسول الله عليه وسلم بوحي الله وتبع عليهم الوحي اللي هو القرآن قال لهم ترون إيه هذا؟ إيه جاء محمد؟ إنه محمد إيه, محمد إيه ده؟ وما جاء جالس ذهبو يعني أنا جالس بزوال الطال يعني عندك نجاد في السيس تاني يقول تعالى ذا النبؤة بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أنفاس العرب ذلك أو في من أنكر منهم فقال الله أعدم أن يرسل رسول بشر شوفوا سبحان الله ما عندنا كل رسول سبق بشر لكن حصل رسول بصدر الله عليه وسلم فقال قال أنزل الله عليهم أثنا من الناس عاجلا لي مستعجل طب الرسول السابق كل بشر وما ليه بي دائما الإنسان ما كان عايزين كرشين ما بيقص ذلك الأمر على ما سبق سبحان ربنا عرشه آه ولا لبسنا عليهم يعني والعالم حاله تعتني الزمن وكل شيء على خلاف العادة يعني لهم متعجبوا من إيه الأمر أمر وارد وحاصل وقبل كده رسل الذين يقولون ولن يكن أحسن شيء محمد طلع صلى الله عليه أمر جديدا على خلاف العادة فقد أدخل تعالى كثير من الرسل السابقين على الأرض لكن هؤلاء الخاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم كُنَّا كُنْتُ بِدَعُمْ مِنَا رُّسُّلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَلُ لِي وَلَا بِكُمْ إِنْ اِتْتَجُعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهُمْ النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة في صورة الخبر فالقرآن يمكن هذا التعجب يعني يتعجب من التعجبهم القرآن يتعجب من تعجبهم من النبي صلى الله عليه وسلم لأن بصيرته ليس قدر على الحكم على الأشياء استقبل رسول التصديق لأنه نبا جاء به كبص أمين لما جيت واحدة تكلم بحوار في المساله عارفه ان الشقه دي امينه هتسرين بيعطيني زينا على بخص الصديق لا لم يصدقه لم ابدا لقد أقالها محمد في ابو الصديق قال ازاي كم يا صديق قالها محمد مع الصديق صدقت صدقت صدق والله ما يخفى الصدق وهنا سيصدق به من البداية في هذه الأيات نحتني بها من كل أي من الأيات أشترك يحدث لي التفكر في القرآن واستدمر شعيات إبداعات واجب القرآن في كل سلماري مش كامل نستمت من دقيقة أن القرآن كباب سلماري محفظ لأنه من أدخال الذين يعلم مصرح الناس في المدينة والله يبنات كل ما فيه كما قرأ في القرآن في كل مرة تنتهي الخطني سيجي تقرأيه مرة أخرى لا سبحان الله والله كأن أول مرة تقول ولا ما تيجي تفريح آية ما تفرح آية وتحسي الله العيد جدا جدا سبحان الله كأنه مرة لم تبرع عليكم بذلك اللهم علمنا ما جينا ولكن ما نسينا القرآن إذا نسويه سنوي مهكم إذا نحكمت كم عدد نعم اثنين تقرير عقيدة الوحي وما من الإيمان إن ربنا أنزل, بال... أنزل... أنزل عليه الوحي. وحية عقيدة الوحي إننا نؤمن بالوحي نؤمن بالغيب عالم الغيب وشكالة بإيمان إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قرش لا إيه؟ نجيرة رجلانة كف... كفتن بشيرة ونذيرة قرش الإيمانة كأفتن وبيان حكمة رب سبحانه وتعالى في حال رجل من رجل سبحانه الله عن توجد رجل منه من القول خلي بلكم من القول رجل من القول يعرفون من ما يعرفون يا هؤلاء منهم بلا تكلفة. عرفت ما تيجي واحدة تقعد تعود معك وياك تكلم بلغتك. تقدري تأخذ منها. عكس ما في حاجز اللغة بينك أو حاجز المعرفة أو حاجز المواد حتى أو حاجحوليات كثيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم منهم من جلدهم من وسطهم. لذلك نقول. يأخذون منهم بلا تفلق ولا جفوت. فهو أمر منطقي. ليس محل تعجب الصغار بل على عكس المخدوم يقدروا هذه النعمة. لم يقدروا هذه عليها. هداية الايام كمان تقريه تكريم رفي الاستن خلال وحده لمن استفاهم تكريم أن يكون اهلا لحمل رسالة لما ينزل الوحي على أحد يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه أهل الوحي. يبقى اهل اهل ربنا سبحانه وتعالى اختار وان يستحق انه يستحق انه يستحق ان يكون اهلا لما انزل اليه من حكم ان مظاهر الاستقاء هو احراز البيان الفضائل وليست مقارنه اختيار الاندياء بحسب معايير الناس ومفاهيمهم يعني الناس بتيجي تقترح حد يقولوا اختاروا الشخص ده لا ده عنده مركز مرموق ده عنده فلوس ده عنده ده البشر ده البشر لما تيجي بنت تقول لك مثلا ثقت بنيزو معرفش ايه يعني هو هو مبسوط جدا مثلا يعني ما عنده فلوس وعنده وعنده وعنده ومركز وكذا وكذا هو مش بيدخل بس دي بس الحاجات الثانية دي بس لكن الحاجات الاساسيه مش بس يعني حاجات بقت فيه كبيره كده الحاجات اللي قلتها ان هو غني من اسره معروفه او ظروفه بشاء الله لا إلا لله بالله وبعدين بعد كده طب ايه كمان وبس هو سبيشال ستاي الصليب والصلاة طب الصلاه حاولي تحكي لي امالك حفيدتك حفيدتك بنتك ناديه حابه تحكي لي انا حاسه ان انا يا حبيبتي ربنا يبارك فيها وحبيبي ان موجوده في المسجد ما شاء الله بس اكيد انا على الراديو انا اسلم احنا نظهر بمظهر خير الجميل بارك الله فيك شاء الله من معلمتها عند معلمتها عند انت معلمتها يعني مش بتيجي على قماي بتقول حبه وحبه عشان كده في حبه وحبه طيب يا شاء الله الله يفتح قلبا وقلوبنا جميعا للهدى علموا ابنائنا وبناتنا الهدى علموا الله يا بنات علموا أن البنت المسلمة لها صفات علموا أن أزياء المرأة المسلمة أكتر شيء إغراب إلى عز وجل علموا أن البنت المسلمة لها مصفات جميلة بتعزها وتقربها من الله عز وجل مش لازم نبقى معه مش لازم نتصل بصفات قبيحة مش لازم نتحشر مع قوم لسنا منهم بس لنتشبي ببنتك البنت ربنا سبحانه وتعالى تمني نكون اللي هي قرة عينك تمني نكون قرة عينك عارف فيها من الدنيا دونا إن كل حجة جميلة وإني لما ردينا بأمور بشير من هذا الأرض في أمورنا بما يستخفينا بأقرب أن نعيت بهذه الأشياء. نرجع مرة ثانية لذاتنا طول بيان ومن هذا طول بيان الذل والتكشير ينظر الكافرين ويعشر المتقين الإنذار العصام والتكشير مؤمنين وقيل إنذار عالم لكل الناس يتجنبوا ما يقضون به النار والبشر خاصة لمن همنا فقط بعد تكون بشرة بإله. ولذلك قيل لأن الإنذار لون من التخلي. القلب مليان فتعمله ايه؟ تخليل تخليل تخليل زي ما تقوله بان الظبط كده انت مثلا عايز تدخلي, تدخلي بصريق اللعب لوجه تدخلي تعرفي دينك وتفقير دينك كيف تعمل؟ خلاص نظافي بقى نظافي ارمي ما تشغليش بالك بالتفاهات ما تفكريش في ما يحزنك من أمور الدنيا ما تخليش بصي بقى انتخلتي من أموه قبل كده اللي تفلس تفلس في الأمور لا أنت دلوقتي وهذي تكتين تكتيك في معالجني وين؟ إني بأسفاس في الأمور ورا ضخيد وتلاقيها. اللي بتتشغل بالقرآن تنشغل معالج مو وترقى. تلاقيها دائما حتى اللي بتنشغل بالقرآن أو الطاعة تلاقيها مش تتكلم تكلم تنظر إلى مش عارف أي أمور اتفا لا لا لا لا. بتوصي لها اتفا على ما تقومها. بصعيةها أنها تقرأ تصبت تحفظ تنتقل تأخذ مش عارف إيه. لا الحرف ده بزبطه. لا تعمل مع بينها لأمر ربي سبحانه وتعالى تستزيد دائما صاحب البطاعة يستزيد هو ذلك ثم تستديد الدخلية لا تستطيع ضبط الناس أطهرها تسكية أنا الضغط خلي قلب سليم أشيف أمنه الضوائن والحسد والحقد وبص للدنيا والتآمل على الدنيا وبعض الناس حياتها تعزيتها على زينة الدنيا بعض الناس كلها همها تعمله إزاي يستأجر، دواء إزاي، تعمله هو، حياته كذا مش فصيلة. دائماً إذا وقعتي الإنسان تدور عليه حياته، اهتمام الشهيد بالأكل، تنمو الشهيد بالمعطر، تنمو الشهيد معارض شيء، ونظر دائماً على الناس، نت وش، نت وش قوي، نت أعلم يعني أنه لو قلت كل الناس وحش أندي أسوأهم، لأننا نحتاج إلى نظا إلى أنفسنا يعني إصلاح. ما يعني إحنا محتاجين إصلاح، إحنا محتاجين دخليه بنات. كل ما تجد نفسك كنت دائماً صلبت عينك على غيرك عارضوني. دي وحشة. ودي مش بيت. ودي سيء. ودي بس مرتفين شوية. ودي أقول لها أو ذكرك أقول لك خلي بالك. أنت بالشكل ذا أسوأ. لو كان ربي سبحانه وتعالى شغلك بنفسك الأحسن، دائماً رجسنا معك نفس صيحة. يدري بالأولاد يدري ينظر في الأولاد يرى في الأولاد أجمل شيء. لا هو في كذا كذا بس برضه هو. في كذا وكذا. بتأخذ فينا منه خير والخير. لكن ديننا كون الإنسان هو الخير. يأخذ من الإنسان يشوف قدامه ايه الواحد بس. الظلم بس. فاللهم نسألك أن تخلي قلوبنا وين نحليها؟ التخلية ثم التحل. ننظف والطاهر ونصبح الظهر والباطن ونعتر. فهي ما تجد بقى تعليم كده بقى تأخذي سبحان الله تستجمي بقى تأخذ بقى أيوة بقى تأخذي تأخذي بقى كده وتت نفضع فيه وتغيري سنوه تتعطي بقى وتعطي بقى احنا سكى مسحبه عملت ايه؟ ورميتي كله بعض ما تنسوك ليش بحاجة ان ربنا الدنيا ولا شيء ارمي واربك ارمي واربك ارمي واربك تحس نفسك اللي انت عملت ليه؟ مانتي كذلك القلب الضخيم عايز نحصري بقى فيه نزيد بقى نقبله على الله لذلك عايز أقول لك ده كده تمام تيجي تقول ماذا سعيد ماذا في البداية كان كنت بنو واحد مشهور بالدنيا ونكد بالدنيا فتقول طبعاً يومات السعيدة أول مرة تجده دا تاني تاني ماسك ماله شوي صح تاني مرة لا شوية تالت مرة لا سعيد ربع مرة لي هنا حصل حدث التخلي فضت فضيت البيت فضيت القلب عشان ينزل علي كلمات الله وتحي القلب في التنزيل التنزيل قلبي اللهم احي قلبي بقولها وكلمات الله ليه بقول يا بنات سنه الازمنه في تكذيب الوصول ان قلبي الناس على الناس دايما في تكذيب دايما بيقولوا الناس وما لا يعني له كل المطلق والتعبيد كان لزياده الدلاله على التكرار هذا التعبيد كان اصلا لا كلها. أكان للناس، كل الناس يعني ذا طبعتهم دي دائماً. أهمية الصدق في أمور كلها، لإن إحنا كنا بنتكلم عليه بسؤال الماضي كنا بنتكلم عن الكلب. ها؟ حاضر حارس. أنا خلّي دي ونكمل. أهمية الصدق، الصدق بأمور الله فهو جناح الخير وعليه كل الأعمال المثلى. هذه عبارة قلنا صدق دليل على ما يوضح الصدق. الجد الذي يبنى الشر. الصدق جماعة الخير والكذب جماعة الشر. فبود عجائب القرآن الكريم واضحوا أي استح أن كل المصادر العدد لما كل المعارضة ما هلا ما تيجي تقول يا استح بس متأخر دوت وتلاقي دوت ما شاء الله فوق الله عزوجل يعني الحمد لله قفعة من فلمني بروت ما عش في دوار يعني كذا مشكلة كثيرة يعني تلاقي ما شاء الله دوت الناس دي استح هو استح لا فلما شافوا الاجان حاجة في مدينه صبا في السنه 9000 الاجان كانوا يتكلموا جيب قال بقى لك كده هذا الليل استحروا او اسكنوا ولذلك نقول ديما نعمل ايه ايات ربنا اللي احنا قراناها لحد الان هناخد كده الماضي كان كنت في ورشه ايه الثاني اليوم في الخصم اللهم صنم واياك من الصد وجعلني وياك من الصادقين أندق الله، ركونا مع صوبة للعب ربي أمرنا الهدام الأمر، هذا أمر من الله عز وجل إياك من الكذب في معاملاتك إياك من الكذب في معاملات الخلق. إياك من الكذب في بيع أو في شراء. إياك من الكذب في أي شيء أو كثرة المعارض زي ما نستعمل في الوقت في الوقت بهكاته كثرة المعارض كما نتعرض بالكلام وهي كاذبة كاذبة حتى يصل بيهم أمر بعد ذلك إلى صورة كذب يا خلاص استلزت المسألة قتل المعرفة سدنا الشك الكذب الكذ الكذب صورة صورة واحدة عارفين المعرفة إيه هي تعرف بالكلام تعرف بالكلام يعني مثلا ايه معاكي فلوس والله ما معي ولا مالي صحيح ماشي معاكي لا فيش دلوقتي فيش مالي في دلوقتي فيه مميه. ولا فيها فيش مالي وأنا معي وطبعا معك معك قرش فتنك المادي وأنا قرش طب معاكي 5 كنين؟ والله ما معايا ولا 5 معاي معاي كنين طب انا نتعلم إليكم معايا والشخاص حكذا التعرف 3 عشرية ها هي المتعرف الكلام لكن المقصود غير كبيرة ولذلك بعض الناس بتكذب بتكذب بتجذل عملت كده والله العظيم ما عملت كده مطلع لكني عملت كده فعلا هي عملت كده فعلا هو كذبت هي كده كذبت ولذلك إيانا ان نكتب عند الله كابدين إيانا نكتب عند الله كابدين لأن الكذب زي ما ذكرنا كده في الأسبوع الماضي سطاقه وصراقه من قوة كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حليس صحيح إن الصدق الطمأنية والكذب ريبا دايما الكذب يبناك في السن الكتاب ينسى يكسب الكذب ودي احكاة لك مرة تانية شو ذا إذا كانت احكاة لك مرة تانية أخوة موضوع كده كده كده مرة يعني مش عايزة أتحقيق مثلا أو كده عايزة أتحقيقها أو كده طب بس تقول حاجة تانية بالمرة يعني ما هو ال عشان كده في ما قل لك أنا بقوله إيه إن كنت كملة كذوبا إن كنت فك وده طبعا نفس الأشي كذوب ولا يعني لو أنت صارح تقدر لو أنت عايز تقدر تذكر ولذلك تكيد بديما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدق مأنينا هم كييش قول الصدق والله يكذب لو جيت قلتها تقول لي هو نفسه وانت مطمئنة حتى بيخلي لحياتك مؤمنة سكينة دايما الصادق حياتك فيها سكينة يا بنات. والكذاب تلاقي سبحان الله دايما مرتاب في ريبة في ريبة كذاب وبعدين وحاجة تانية كمان تشوفوا عايزيك بزاوك بزاوك كلا انت بتلاقي مثلا نفسك بتلاقي نفسك عندك جوانب بسطوح كتير بدل ما بتبص لأيوب الناس دي فيها ودفاعات في بتقول يا رب اصرحني يا ربي أبنى موت أسلحنا بالنعم أسلحنا لكن غيرنا أو غيرك يبص إيه؟ هو لا يرى في نفسي إلا الكمان يرى إيه؟ يرى إيه؟ يرى في عيني ولا الحاجة بسيطة ولا يرى إيه؟ في عيني يعني بصي البصي الغير وكده يبص له؟ أشهة سويا يعني كل شيء في الأشهة البسيطة عنده العيب البسيط عنده ده كذا ودي كذا وده كذا وده كذا هو لو انشغل بإصلاح عينه فصلحت حياته والله نظر لو انشغلنا بإصلاح حياتنا بإصلاح يومنا لانشغلنا بطاعة الله عز وجل لكن احنا انشغلنا بالناس فتحولت حياتنا إلى مرار بسبب ايه؟ انشغلنا بالناس لذلك نقول كيف أنك سنكون معهم حاجة يا حبتي كذلك من أخي بكرة تباكم يا بنا بكرة أخياني ولكن كل شويه كل عام وانت بخير يا نور رمضان ويا شمطرا ويا نور رمضان هناك من كلنا ناخذ من الدنيا بسرعه جدا هنيه اللي بنعمل هنيه اللي بنعمل هنا هنيه اللي بنسعد هنيه اللي بنعلم ان هناك قوى هنيه اللي بنعلم ان هناك دار مجازا وان هناك جزاء وان هناك مكافاه وان هناك اكثر نكره هنيه اللي بنعلم ان الايام بتطوى بسرعة اكثر مما نتصوره بسرعه شديده جدا فنحن في الحمس القريب كنتعلي أقول لكم أنه لا تستشاكل شهر رجب وبدأ رجب في الوقت بكرة نصف رجب وقريباً جداً أقول لكم أقبل شهر شعبات وقريبا جدا أقول لكم انتهى شهر رمضان أنا أحضركم انتهى من أعمار ليتنا نعمل ليتنا نسعدنا ليتنا نخرج من هذه الدار الدنيا وأمرار ما عندنا غير قديما قال الصدق مضية لا, لا تلنيك صاحبها اركاب الصدق ذلك الظبط في ايه؟ لو ركبت الصدق دائما في عقوالك الصدق مضية يعني كنت أجرب عدال بعد ذلك لو اني هكبرت حين أبدا من عطرة. وان عطرت فيه قليلة ممكن جدا الصدق وعاكله في ورطة فلس الصدق وعاكله في ورطة ان شاء الله لا يعاكله في ورطة أبدا والكلم مضية لا تلني صاحبها وان جرب طويلا مصيرية معقولة جميلة جداً. يعني ما تعتريش أو على الكذب لأن الكذب ولو كان بنجيكه بشين جيك كل مرة. نجيك مرة بشين جيك عرفوا. إنما الصدق ولو إنك تعرضتي مرة فيه سببين هينجيك عرفوا لأن الصدق منجاه. الصدق منجاه. يدوه فيه معقولة يا بنات. المعقولة السابقة الجميلة دي إن هو الصدق الطبيعة اللي زهر صاحبها. إن عطره فيه قليل والكبد مطية لا تنزى صاحبها وإن جرد فيه طويلة نقولها جميلة جداً نأتي على ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله القليل أما الصوت يهدي إلى البر الصوت يهدي إلى البر إنما الصوت <masih> يهدي إلى البر إلى البر يهدي إلى الجنة وإحنا عارفين الأجمل نأي بالفكر و كلنا اكتماعنا كده دلوقتي مع بعض نتنمنا نرسل و رحمة نرسل و نرسل و نرسل و نرسل و نحلم نحلم هذا الوحيد يحلم يغمض نفسه و يغمض عنه كذا يريد نفسه بأنه هو أحبة في الجنة في جنة المنارحة الموقع لصدفة مجموعة يجيب المية غريبة ده الوحيد يأملها و يتبناها يحلم بيها و صدقه كل الرعب يا رب بلغنا يا رب بلغنا يا رب لا تأخذنا بسوء أعمالنا يا رب لا تعجلنا بما نحن أهل له ولكن عملنا يا كريم لأنت أهل له وعملتنا بما نحن أهل له ننطيع لكن عملنا أنت يا كريم لأهل له لذلك نقول يهدي والجنة يهدي إلى الجنة وإذا الرجل لا يصدق حتى يكون صديق الصدق لبنات بيته وشخصا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه أعداغ رأوه قالوا هذا وجه صادق لكن عندما تجد يتكلم أن يتكلم أصدقاء جناً والله ما تصدقين حتى لو جرر يتكلم صدق برضو مش تصدقين لأنه أصبح كذاب خلاص الطبع على وجهه كذب ولذلك أن الراجل الأصدق حتى يكون صدقهم وأن الكبد هي التدور كل كده تؤدي إلى المعصين لأن أنت بعض الناس تقول لك إيه؟ تجدب وتسرق تجدب وتفعى البحشة تجدب كل المميقات بكل سبب إيه؟ سيب النار، وإن المتزوج يحني للنار إن رجل أجي حتى يسبعين بضعة أيام، كابيلا أو كذلا الصدق، قال أبو من يبقى؟ يبقى الرسول يا المحارم يا رسول الله نعم في حديث طويل في الصدق رأيكم أي شيء يا مثلا ماذا مطلوب رأي مثلا أيضا يطلب من الرسول دليل على الرسول الله يا سامي قل يا أبي الشيل الأليان يقول أي نبي نبي بصدق يقول من عمود الله وتشيني شيئا وتركوا ما يقول أبائكم وأمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة وأمروا بالصد وأمروا بالعطف وأمروا بالسلام. قالوا إيه؟ في. قالوا نبي. كل الحدث اللي بيأمر بيها في المذاق إمامنا أبو سعيد. ها؟ قالوا دابيما بكل فضائل. دم دا بديوش دابتنا لا دينا يعني دلوقتي حذاء دينا لا يأمر إلا بالفضيلة. ذي دينا يأمر بالعطف وكرم الله ولطف على. والأخوب كالب الناس والرحمة والمودة خص المعاشرة وخط الصوت وكل شيء جميل هاتي لي شيء في ديننا حتى في الثياب المرأة المسلمة هاتي لي شيء في ديننا يدرو لي ذلك الدين ويكون فيه نفور من من النفس ولا شيء والله ولا شيء من هذا غير سبحان الله رضي في الخارج تقول قبل قبل تربطها يعني يمكن هي عايشة يعني تفسح هي وزوجها دخلت مسجد وكانت لم ترتدي الحجاب يعني تبي تقول وكانت لم ترتدي الحجاب فدخلت المسجد طبعا تعبت في فساداً وشعرها وكذا وكذا المصرية يعني المصرية كذا يعني وبعدين لما جاءت تدخل بعد اللي هي مبنى أو كنيسة كبير عندهم فمنروها تقول من غير غطاء فدخلت سبحان الله بغطاء رأس، غلط لما ما قلت الحين ما أجي تدخل كتير لأن سكنتها واحدة من مساكت من مسكون ما سكنت من ضاها كذا، وأريد أبيك الله يعافى في ذلك، فبالقصون هينجي انتمالك انتمالك أنت بدخل بيتك لها مش مشكلة هاي بعد تجي عند لها فوق ما بعتشوفها بعدها فرنسية. الثانية حاجة. إلا ما بيعرف الدين يدخل الصح الصادق. حي بتقولي كانت توبتي على دبرة خلتي. تابع تابع تابع كل شر في الدين حاجة بعدين. تلات تقرأ كانت الكتب تلات تقرأ تعرف على الله إذا كنت حن وعارف إذا مش عارف لا بعرف مش تعرف ماني على الله على تقوم فكله عرضت عليا بالي. تلات تقرأ تلات تعرف تريد إذا uhm. البعد عن الناس إل هذا الإعراض إل ما هذه الغفلة ما ذلك البر ويعطي ربي ومن عليه بالغنم ومن عليه بالعصاف ومن عليه بالذل والعبد معرض مع ربي طالب قلبه القاس لا يرجع عدوده وما أن يطيب قلب وتحب الستح الدخيلة حتى تحب السحيل انتقى مجرا من قلب الابتدائي في بقى معاني جميله لذلك دي حته السنه صلى الله عليه ينصب على قلب المؤمن على عرش قلبه فلا يوجد في القلب منه. اقرب من الله فمش ممكن مش ده <تصفيق> ولا سبحان الله هي قره عين انك تيجي المجلس في ذكر الله قره ما يمكن او تسمع شيء عن الله او تيجي قاعده تسمع قران او تسمع قران ده, ده قره العين ولا شيء في الدنيا على المعاني دي ولا ولد، ولا أي شيء في الدنيا يعني عندي يقرد العيوان في كل مرسوكي ويجعل لنا فورة عين ومتلتح بها قلوبنا ومؤذنا، يمتل عليهم زري ما تقول يحمل السنفة صلى ربه يكون ربي حين نتكلم عن الكذب ونديك الصفة نحن عكسها مال مين الرجال صدقوا معها الله عليه فلنه من قضى نحتى ومنه من قضى هؤلاء كانوا يريدون استشيرتهم هؤلاء كانوا يفضلون الشهادة اذكر لما واحد راح للمدينه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عمر في لما جهم النبي صلى الله عليه وسلم بيجيهم النبي قاصين من القذا قال لا واحد منهم ما هذا يا رسول الله ده دا لسه داخل حديث عادل ما, <تصفيق> ما لي هذا دخلت الاسلام لا والله اني دخلت الاسلام ما لا دخلت الإسلام عشان عشان المال ولا عشان الدنيا منصب ولا عشان الدنيا كذا ولا الناس اللي بتاكل نفسها عشان كذا وكذا لا والله ما هذا اللي دخل الاسلام أنا دخلت الإسلام علشان أخلق أجارك سبيل الله يأتيني سهم هكذا أنا مو منها منشيهنا هو شاور علي ثم خرج لم يمضي قصير لم يمضي طويل المسلمين ثم خرج المكان اللي شاور عليه جفيف سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك رب العالمين وكعنا صادقين في الطعام وكعنا صادقين في حب الله وحب الكين وفي حب أنفسنا خليبان حب النفس كذلك حب النفس يستوجب أنك تصير لعز وجل لأن عبانه yea, وقو أنفسك مع جيد النار وقضوها الناس وإيه والحجار عليها ملائك كالأس نقول لحب الكين <أخوز> يقول لعز وجل يا أيها الذين هم نضى الله وقوموا معنا وقوموا معنا في أشتور الحوبة في أحد الأشتور ايه القبر المعينة على السلقة عشان ربنا سبحانه وتعالى يعددنا السلقة يا رب العالمين؟ او الأمر الاستعانة لله الاستعانة طلب للعبد من الله اللي احنا كل يوم نقرأ في الفاتحة إياك نعبده وإياك نستعين الاستعانة دي دليل انت تعبد الله شوفوا انتقرأ الفاتحة الثامن من فضي إثرياك نعبده وإياك نعبد بما انك بما اننا نعبد الله فانا إلا بالله في كل شيء كل شيء ضرر عندك في حياتك استعن بالله يطوع فرحة والأخير والاخير والعيدات هذه استعين بالله نجي من هذا الامر ولذلك الاستعانه بالله. بالله طلب العون من القوي المحن لا ننجو ولا ننجو من الله إلا بالله اذا استعان بالله عز وجل الانك اللي بعيد على الصدق ومن الله عز وجل الذين يحبون الصندوقين النقطة الأخرى مراقبة الله عز وجل مراقبة الله عز وجل والتشار في ربي سبحانه وتعالى وعلمك مراقبة الله الخوف في البنك الخوف من الله يولد في القلب رهبا كيف تتكذل كي الواحد؟ سعني كيف تتكذل الواحد كلمة من رحمة الحمد والأخوة إلا بالله طلع النظر عليه وسامع بك تذهب إلى السلق على طول قل السف ولا تخشي من الله ولا تخشي نس唐יח عاجز ولذلك رonianオرهبة الله عن الله أنك تكون الكتاب تعلمي أن الله يسمع وأردني اعلني أن الله معك halfway爾 Steve اعلني أن الله يعلم ما تسر من ما أن الله معك مأبد сейчас إعلني أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائلة الأعلى وما تخفي IP ولذلك لو أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بالإحسان ملاقبة أقول الله أنك تتعمل دائم لا يجبش عنك لحظة تعرف اللي ما يغيبش عنه ربي لحظة واحدة تجد كل يوم فيه مباركة لو لم يغيب عنك ربي لحظة واحدة فتجد كل يوم مباركة لكن لو غال عنك ربي سبحانه وتعالى عن القلوب فتجد الإنسان منشغل بالمعاصي منشغل بالدنيا قاعد سبحانه لكن لو في الوقت كله لا تتلايغب عنك لا ممكن أممكن ممكن. لابد أنك ربي محظة واحدة أقول الله لألك طريق طري <تصفيق> اكتشعر الطلاع وعلم لو ان العبد استشعر ان رجل قريب قريب اقرب اليك من حب الوليد اقرب اليك من حب الوليد لو لو تذكرت ان كنت تكلم كلمة, كلمة ومشويش نفسك فيها ان ربي اقرب اليك من حب الوليد ما كذبت ما سرق العبد ما كذب العبد ما زل العبد ما قتل العبد لكن يضغيب عنه الإمام فبيض كل للافك ما فعل أي معصية ساعة ما بيضع المعصية يبقى عنه بغيب عنه رقيب ولذلك ما ستستارق وهباره يرفع الإمام حتى كل فوقات كريئة تبغل لك الامام, الأمام كبير يتسحب من الإمام وهو ولذلك نقول يا أحبتي سم الله السماء فهنا هذه الأمر هي مراحبة الله ابنك ما يغبش عنك ربي لحظة وانت في الطريق لو وصلت فاسطة كذا مشيك لا ترد الله واش ناوضني تستخدم واناوض ناوض تكريك فلا يجب عنك لقصة جلالة في كل لحظة ولا يجب عنك يكون ربي سبحانه وتعالى في كل لحظة ولا عنك أنك تعبد الله كأنك تترى الله فلا تكون ترى الله فإنه معلم أنه يراغت في كل وقت يراغت وعلمه محيط المرضي محيط المحيط معك في كل وقت بملائكته، ويتنسي أنه عن اليمين وعن الشمال الفعيد أنه سبحان الله كل ما أنت بتتكلم كلمة ولا تمشي خطوة ويتنسي وإياكي دنسي أنه عن اليمين وعن الشمال الفعيد بتتكلم دلوقتي طيب خلاص اتكتب عليك كل الروتين اتكتب وتحقوحتي عليك ما كذبتي ما ذكرتي حتى الآهم تذكر علينا أو تكتب علينا فخلي بعاودي نأخذ هذه النقطة الثانية مراقبة الله والأمر يحتاج إلى استشعار استشعار الطلاع وعلم إن علم محيط كل شيء يعلم ما كان ولم يكن وما كان وما سير وما لم يكن لو كان كيف يكن يعلم ما كان كل المعرف وما سير كل الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ست دي ما عندهاش ولد، لأنه يعلم. لأ خن عندها ولد كان الأموات صار نكده. ست دي ما عندهاش بنت، لأنه لو يعلم، إنه لو جانا بنت كلا تجيب أمصار إنها جلبت لاء. ست دي عندها بنت ولد، لأنه يعلم رب بنت كلا فيها الصلاح. الإنسان ده ما عندهش ما يعلم، يعلم السر وخفى، يعلم ما لم لو كان فيه ما أله في السماء، أله إلا الله تسلتاه. لو كان في السماء. لو كان فيه في التو أله. لذا ذهب كل اله ما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه ربي سبحانه وتعالى لأنه ألا يعلم ما خلق ولذلك نقول المنطقة الثانية رقب الله عشان المجيش السيد هو العلم واستشعري اطلاع عليك وانت كافت كده استشعري انت في كل واحدك وأنا ربي ننظر لكي نتوقع عشي ينظر ماذا تصمعوني تعملي ايه؟ كلمة إيه؟ بتفاصيل إيه؟ كل أحوالك لا تغيب عن شيء طرفة عين لا تغيب عن ربي طرفة عين أنت في قبضة في كل لحظة إحنا قبضة من في قبضة الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول في هذا الأمر هي نقطة الثالثة إحنا طبعاً بقول في الساعات الجاية عشان الوقت نشيلها النقطة الثالثة عودي نفسك على الصدق وتطلنها علي عودي نفسك على الصدق اللي بيتعود على الصوت معرفش ايه ده لو كذب في كلمه لازم يجي يقول الصدق تاني لازم فعودي نفس التشكيل اللي صدر برد عودي نفس على الصوت ووقني نشتك عليها عشان تعرف ان صادق النبي صلى الله عليه وسلم ووقنا نشه على الصدق فسمي الصدق وسميه الصادق الامين لما لهم يبنوا الكعبه يضعوا حجر الكعبه لما دخل اختلفوا في ذلك قالوا يا اول احد قدان اثنين اول ما دخل النبي الله الصادق الامين ده بقى من يضع لنا الحجر صلى الله عليه وسلم ده مين ده من مين دخل يضع الحجر خلوه يدخل يضع الحجر هذا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عركه بصدقه نعم قبل ما يبقى ده قبل عليه الواحد قبل الإسلام قبل كل شيء ده لما وقع منه وهو سبحان الله ما اخذ مشا الحجر وقعد مين بيطلع بس ولا مين يقول له تعالي نرفع الصوب عشان نحط عليه الحجر على جبينه وكده وشي عليه وشي عليه أنه على رجبة تنشى أبدا فلم تظهر له عورة استغدق الأمين رسول الله يقل الله عنه لذلك نقول النظر في النفة الرابعة النظر في العواطل أن الصدق من جاء والصدق يودي إلى البر البرد يودي إلى الجنة والعواطل الكذب نحوات يقوم بصاحبه وبيعجي الخجور زي ما نتجزني يا تعالي وحنا تقول أنا كذبت على جوزيك كذا كذا كذا وترتب على الكذب كذا كذا كذا وترتب على الكذب كذا يا عرضي بعدين هل وصلي إلى كم كذبة هتلقي ذلك كم كذبة كذا بتيها ثق نجاه إطار ولو أنت ثق منها يحده إطار خلي الأمر لله سبحانه وتعالى نقول وصل نجاه في المنطقة التي تري ذلك وهي الثالثة استحضار قبل الصد وقبح الكذب كفأ إن الصدق أمر من الله لما يقول رب أقبل وكونوا مع الصادق نكون مع من مع رسول الله صادق نكون مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع سيدنا عمر اللي كان يقول الحق ولا على عين ولا ولو على رقبة ذي سيف ألف وسبع وثلاثون الحق الفاروق صادق صادق صادق ولذلك تحب تكون مع هؤلاء ولا تكون مع نحشى مع سددين نحشى مع مع من أحد أو من كان على شكل الكذبين اللي هو مهوشون سود من الكذب، الكذاب يخشى معه، الصادق يخشى معه، الله الله مع شرني وأيامه مع أسراره ما نقطة النقطة اللي تدل على الجواهر، دليلي ولادك الصغار على الصدق هذا جندي يكلم معهم. تعرفون بيدعوا؟ واحد شو فينا اللي بيتكلم ما ما نايم ما ما ايه ما ما نايم هي ما ما صح إذا ما ما بكلمني. وبيعلموا كذابة كذبت. تفكر البنت دي بعلاقة مش تقدر هديك بقول لما تكبر الزوجة أوكم بعض هتجن عولادة الصغارين والناهرين كل اللي بيتكلم دكتور ما مانايمة دي ماما اللي بيتكلم دلوقتي إذا المسألة هي فيها كذب لا ل لها ماما مش فاضية دلوقتي ماما تستأذنك لك مش فاضية دلوقتي وتبدأ عند الله صادقة وروح عند مكانك عند ليزي تسألي هذه أو بتكلمك لأنك صادقة لكن ما مانايمة وممكن تكوني صامعة ضد ماما مثلاً. إن زمان سوتها زمان سوتها ممكن إذا زمان سوتها يبقى كذ كذبة وتأكد منها كذبة لا ماما مش عندنا ماما مش في البيت ماما دلوقتي مش موجودة هنا في القضا يعني لكن هي ضرب في القضا البرة يعني معانا الأمر أصعب بكثير لا ماما ماما تعبانة ومين ما طول صحي طول لي ولا مين طول اللي تعرف العياد بقى خلاص بيطل يعني لو هي ألف قصة ماما مش فاضية ماما مش شلة لي ما إذا قيل لكم رجعوا لماذا دلوقتي لو انت كلمت واحدة و قلتنا معلش لا بقى مين هنوشوني بالتكلم عليك يكون مين و ايه حالتي ان انا مش فاضية ان انا تعبانة شوية اس الواحد يحس ان الدين يطبق يجماعة لكن ما يبقى بالشكل ده يحس ان امسان الناس بتفعل ما يطبقش الدين لمن تجذب فالاولى ان تطبق الدين من قول الصدر ولذلك عودي اهنائك على الصدق و تجماد الكلم عليهم وفي قصص كثيرة لذلك الامر الحمد على الخلاء خلاص من خلاصنا على التحشى والمونك والصقاب، خلاص والله حقها لأن الخلاء تنهى عن التحشى والمونك، والكل من ضمن ما تنهى عنه لأن المونك أكيد مونك. النقطة من قراءة القرآن وتذبّر لأن هذا القرآن أقوى يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثمانة، يحتاج إلى حسن قلب، وحاجة إلى الجبر، لكل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، وأهم من ذلك إنك تجعليه الصدق في ناس كذا عليهم. اللم مش انت عارف الصادق ربنا بيرفع شانه في الدنيا للصادق صدق, صدق, صدق مع الله وصدق مع نفسك ويعرف صدق مع كل شيء فربنا سبحانه وتعالى انما الكاذب مرتمي كذبه كتير كذبه كتير ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي الكاذب ما يعطي لاهل الصدق فهم الظن واياه صدق القول وصدق العمل صدق مع الله صدق السر والعلن وجعلنا الصادقين كما قال كما امرنا سبحانه وتعالى رضضي وليا عملا متقبلا نافعا يرضى به عنا اخرجنا من هذه الدار الدنيا وانترضى عنا صغير الضال واحدة معلش بقى نقول بالاسئله عشان أسئلة بتبقى شيء كده اسئله جميله لنا السؤال ده تقول اشكو من فتره نوم اكثر من 15 ساعة في اليوم ولا اكثر من يوم ده ولا مش عارف. في اليوم الواحد بالنوم 15 والادهى هي الامه الابنى ده غير ال 15 ساعه انت ربنا يبتي عيني بتقول والادهى إني عندما أسمع القرآن أنام تمام، عندما أحفظ الورق أنام. سأطيل الخمستاشر يعني؟ نمت في الدرس ثلاث مرات النهاردة؟ طيب سعيد يا بنت، ما عند درس صحنة لنا؟ كذا؟ ولا نمت يا بنات مني؟ وأقول الأفكار والنمت في الدرس ثلاث مرات، بس يا طالب صحية بوجه ولا لا؟ اللهم ألتبت منهم كيف يحبني يا رب وأقول الأذكار والرقية لا أعرف لا بصرح الطبيب يعني لي ممكن يكون في غدر ممكن يكون شاء, يكون ممكن يكون شاء الله يكون كده أو الضغط بتاعتي يكون من طفل أو كذا ممكن يكون كده شاء الله بإسنا وبنعك عنك كده إن شاء الله صحة وعافية ويعني تفاتي كده من أقارب في هذا الأمر وطبعاً لا أعرف ماذا أفعل فأنا تأخرت في طلب العلم اللهم نرسوك وكايننا نرسوك انت كن ان انت بعد هذا السؤال إذا انت صديقة يعني رسالتك رحتها صدق رسالتك رحتها صدق انك سبحان الله ممكن كنت تتعليني دا كله وانتامي طروت ولا فأسأل رب اني عيدك وأسأل رب اني ياشرينك وياشفينه كل ناكوه الصدق من ياربت بعد مد وأنتم هم يحبيني إلى الطبيب طبيبا شهد ربنا سبحانه وتعالى ايه بأن ده انت رب ان في الدنيا والاخره الاخت في غرفه بتقول اقراوا مني السلام دعوا كلها بس انكم دعاء ربنا يمدي اخوكي كربك وكرب المكروبين كل ما تشعرين تعافي يا رب العالمين هل يجب الاغتسال بعد إجراء العملية بالمخدر العام غياب عن وعي نهائي انت في الشط لا بس في وضوء تعمير عملية في وضوء سيانة 13 بعد 25 شرح من مغض بإستباع اللهم اجعلكم من المخرجين يا أهلا اجعلني معكم من المخرجين ما حكم في العزيزية بدل من هو جابكم الحج يا بنا من من من من, من, من الله عليها دمعان؟ منكم حتى من الله عليها دمعان؟ اللهم من علي علينا إن شاء الله إن شاء الله يا يحبوني ممكن. إن شاء الله مخلص. إن شاء الله الوحة التسعة تقول إذا أسه الله إضعي لنا أن نشرح أن يفتح لنا عشاننا كلما أن يجعلنا من حبل الكتابي والمؤولاد المسلمين أسه الله ولكن أن يجعلنا من حمل الكتابي المسابتين بكتابي معاملين الحاجة عن الكتابي واحدة جمهة واني وان زوجي جاءته قلعه الحج هو الرا مش قلعه يا بنتي ده ولكن منعوله ان عنده فيروس سي الله اللهم ثبته وشفين وعافين هو بنه الحج بنه الحج ان شاء الله الحج هو بلد يبلغ المرض أن يبلغ المرض بها يبلغ المرض بيديه لا يبلغ العجب هذا بلد شاء الله شاء الله يقوم بلد ان شاء الله يتم البلد اسره بيعوتنا نحب الاختلاف بالنسبه للبنات يسال لذلك الطبيبه الحاذقه الامينه امينه ان تكون جارت ابتدائي قريبه النسماء الصادقه مقربه وهي مكرمه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 Someone... Oh, I E aí <sí> ياوم رجع يكون كاملاً مستندا لحديث سيد عاش ربي الله معنا بأن رجع شهر الله ولا تعلم أن هذه بدعة أذكر هذه بخت أقول لها يقول العلماء بمنقول العلماء في الأسانيات الصحيحة أن كل الأحاديث التي وردت في رجع كلها حديث بين الموضوع والضعيد قال كده سبحان الله تبي كده لو عندك كمبي لو عندك كمبيوتر تخدى كذا وكتبي بأي حاجة حكم الصيام رب شعبان رأب كاملة رأي أمة العلم في ذلك يقولك يقول لك بدعه يقولك أنا عشان كده بقول لك إياك عليكم بسنة الرسول إياك تبتلعه أو تستحلوها وتظنوا منكم أنها في ذلك لأن نأخذ حديث نأخذ الحديث الصحيح ومش بقولنا أنا نأخذ رأي العلم من عندي ولا سمة العلم من عندي لكن أنا أخذ رأي العلماء الذي يفرق بين الحديث الصحيح حديث الموضوع، حديث الضمير، فأنت مستطعته، ويقول النبي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وقيل أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يضرب يد، من يصوم في رمضان بالدفء في رجب بالدرة، وأقول أتجعلون أتجعلون رجل من رمضان، فعليكم بسنة النبي، وإياكم وأنا وجدنا عليها بأننا، لأننا نقول بأن نتعلم على النعمه. مش تنتعلم عشان نجهل ولما تيجي تشوفي الأمر ده وتلاقي أمري فيه كذا تسخوني تشوفي اللجنة الدائمة للفتال لجنة مش أنا ولانتي ولا العالم ولا اثنين لجنة كبيرة وابتبي حكم صيام رجب الأختي اللي بتجادل بي ابتبي حكم الصيام رجب كاملا كيف عادتوا كلام نفيس دائم اللي احنا قلناه عشان كده طوحوا يضخي جميعهم ضميهم عندهم اللي بتصوم رمي راجب وشعبان رمضان تجعلونا رجب وشعباء رمضان لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شهر الجنة ولم يزد بعد ربعا ربع رمضان صلى الله عليه وسلم شهر شعباء أما رجب فهو شهر قال فيه أنهم من أشر الحرم كانت رمضين يناهي بسع يعني أنه لم يكن لكن ما تحددش بيها قصر الصيام ولا قصر التصدق ولا قصر زياره الأموات ولا كل ذلك ولا دعاء كما يفعل بهل البدع ولذلك نحن نتبع هذه رسول الله عليكم باسمناته الله عليه وسلم وصمتكم متائر واشدين من بعد نقول بالنسبة لي السؤال ما هي الأمور المعينة على الصدق؟ السؤال معلش عشان وقت لا يترسك ما هي الأمور المعينة على الصدق؟ ماذا لي كده حد بقى كده؟ شاء الله مين يا فنانت ما جابناش لأبنى نهارده؟ مين أنت وصلت المعينة؟ ها؟ مش مهمين هباية؟ طب مين يقول ما قالش المعلمة؟ طب يلت أبنى محادث كثير سباية الوقت ايوه يلا يا امش بتي ايوه ولا اتفضل مين معك يلا وديها استعنا بالله استعنا بالله مراقبه, مراقبة الله استعنا بالله ان ماكين الله الزوجه تعويد النفس على تعويد النفس على تعويد الاولاد على نعم تعويد الصغار على شاء الله اخوات ايه اللي نعم لا والله يتزح. بصي بقى يا في مين النهارده بقى <سؤال> الله اخد <عارفين سؤال> يا جماعه رب بس عليكم هديه للحجه عشان هي جابتم كلهم كاملين بالتفصيل اقول قولهذا واستغفر لي ولكم سبحانك أشعر اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذن العافيه كبيره السلام عليكم